ديناد الذين دينا للخير يمنعنا كل طريق يأخذنا نحو الشري فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبري كل, أوابره ينهانا عن كل طريق ياخذنا نحو الشر فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر